وهل بد للحاج وهو يرمي الحصيات أن يقول شيئا يستحب أن يمسك الحاج الحصاه بين أصابعه ويرميها مع التكبير ومع الدعاء بمثل قوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وذلك عند كل جمرة وقد راى أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى من الجمرات الثلاث رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم ينصرف إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم ينصرف إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف يؤخذ من هذا أنه في أيام التشريق لا بد من ترتيب الرمي فيبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي منا ثم الوسطى التي تليها ثم جمرة العقبة وهذا رأي الجمهور وقال أبو حنيفة التركيب سنة لا ضرر في عدم الأخذ به والله أعلم